السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وفاتحة الكتاب نبدأها بالاستعاذة والاستعاذة من أهم أفراد الخمسة ألا وهي سؤال مضطر الاستعانة التوكل الاستعاذة الاعتصام والاستعاذة بالله من عدونا لأنك تريد الخير بقراءة فاتحة الكتاب وبقراءة القرآن والقرآن يزرع في قلبك الخير أشجارا وارفة تستجيب للفطرة كمثل كلمة طيبة أصدوها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلا كل حين بإذن ربها فيأتي الشيطان لكي يحرق هذه الأشجار ولكي يحرق هذه النبتة ويظل القلب مجردا عن الخير وعن الزراعة فيه إذا وجب علينا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس استعادة حقيقية عزيني استعادة حقيقية وأذكر دائما كما يقول ابن القيم نذكر استعادة الطفل بأبيه إذا وجد شيئا خطرا عليه وجد سبعا وجد ثعبانا وجد مثلا كلبا عقورا فإنما يجري إلى أبيه ويصعد. على ملابسه حتى يلتصق بثوبه ويلتصق ويلتصق ويحتضنه هو دي بالضبط, بالضبط عاذا دي عاذا مادة عازة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجري وتلتجه وتحتمي بجناب الله العظيم من هذا العدو الذي يراك من حيث لا تراه وسيولد عليك وسيجلب عليك بخيله ورجله في الصلاة حيث تخرج من الصلاة بلا شيء إذن خذها كده من أصرها واستعد بالله استعادة حقيقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا بداية مدح الله عز وجل انه الرحمن الرحيم طبعا يعني أول ما تذكر من هذه الرحمة وجودك في الصلاة يعني كونك حيا إلى الآن وصاحه وحتصلي ومفيش الام في الجسد ومسطور واكل وشارب ده وجودك ده رحمة كبيرة كونك ما زلت على قيد الحياة دي رحمة كبيرة جدا لكن المشكلة بقى في استمرار الرحمه دي المشكلة كلها في استمرارها كما قلنا سابقا في سورة الرحمن كلها تبين الألاء فبأي ألاء ربكم تكذبان لأن كل الذي ذكره الله عز وجل في السورة إنما هي نعم وألاء وآيات لكن العبرة بإيه بالدوام عشان كده آخر آية في الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام العبرة بالدوام التبارك كاسة الخير ودوامه يبقى أنت دلوقتي أول ما بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بتذكر أن من هذه الرحمة أن الله عز وجل أحياك حتى الآن بدي لك فرصة تتوب وتستغفر وتمسح اللي فات وتتصدق وترجع الى الله عز وجل وتضرع الى الله ربنا تشيل عنك ويزيدك لو جاءك الموت خلاص قطعة الفرصة بي انتهينا يبتبدأ بالرحمة الرحيم لان انت مجرد حياتك الان وانت بتصلي ما هي الا اثر من اثار الرحمن الرحيم انا عارفين طبعا لكل اسماء الله اثار ومقتضيات واحكام كل اسم لله عز وجل له اثار في الكون ومقتلاط وأحكام وأثاره بتكون في القدر الكوني والتشريع والجزائي نعرفين جميع اسماء الله لازم تتنزل هذا التنزيل يعني تنزل اسم في القدر الكون مخلوقات وتدير أمر المخلوقات وين تنزل اسم تاني في التشريع التشريعات والأحكام وين تنزله تاني في الجزائي ومن الجزاء دنيا أيضا الجزاء لا يكون في الاخره فقط بل يكون في الدنيا والآخر. فأنت بيتذكر اسمي الرحمة أي رحمة مغفرة بر إحسان جود كرم كله من خلال الرحمن الرحيم ابن القائم بيعتبر أن أصل الأسماء الحسنى التلاتة الله الرب الرحمن دول الله يعني إلى اللي حيعبد الرب يعني اللي بيخلق بيرزق وده الأمر ويشرع ويجازي ويحاسب الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء يبقى انت ودأت الصورة بذكر الرحمة اول حاجة برحمة انك لسه عايش وانت بتصلي كده اذكر ان انت لسه عايش ودي برحمة من ربنا صلى الله عليه وسلم غيرك يتمنى لو عاد لهذه الحياة دقيقة شان يستغفر فيها او يتعوذ او يتصدق ويفعل اي شيء انت لسه على الحياة على قيد الحياة بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقول الحمد والحمد كما رأيناه في الدرس الماضي ثناء على الله عز وجل فيه متح وفي حمد وفي ثناء. ايه المتح يعني تذكر مدائح الله عز وجل محاسن الله كمالات الله سيدة متح بس لكن لو بحب وتعظيم وتؤثر بهذه الكمالات يبقى حمد طب تكرر بقى المحامد تكرر اسمه الثناء لو عندنا مثلا الورقه كده هي ورقه واحده هنثنيها كده اه الثناء الثاني ده اسمه الثناء يبقى تكرار المحامد تكرار مش هنطلع مره لا مرتين وتلاته اربعه والف ده اسمه الثناء على الله عز وجل تكرار المدائح والمحامد لله ميقولوش المدائح بقى المحامد عشان معاه حب وتعظيم ده المدح المجرد ده ما الحمد والحمد نوعين حمد الثناء اللي كلمنا عنه وحمد للإيه الشكر الشكر على إيه على كل حاجة مش انت لسه صحة طيب شكره على ذلك مش إداك الإسلام وجعلك مستمع موحدا فلك قصة من الحياة الطيبة في الدنيا غير النعيم في الآخرة وغير النجاة من النار والاتصال بالله سبحانه وتعالى عليه وسلم الناس ما هو الناس يلزمها اله, إله الناس من غير مألوه تألهه القلوب المعيشه ضنك في إله تألهه القلوب والقلوب تتصل به دي اسمها حياة طيبة فكونك إن انت لسه عايش هودي رحمة ربنا الله صلى الله عليه فتسمي عليه اللي هو الحمد الثناء تكرار المحامد وحمد الشكر من الشكر إنك لسه عايش ومن الشكر إنك مسلم ومن الله عليك بهذا وبالتوحيد ولم ينعم كثير من الناس بهذا الذي أنت فيه بحمد الشكر والله هو الذي حبب بإينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إبه ده حمده حمد, لا يعني حمد الشكر، شكر لا يتوقف بس أول ما تقول الحمده إلا حمد الثناء وحمد الشكر حمد الثناء وحمد الشكر طيب وتذكر الكلام ده كويس وده أم الكتاب حتى الكتاب بقى من أول إلى يفصل الثناء ده على الله صلى الله عليه وسلم. من أوله إلى آخر علم حكيم هنا وعلم حكيم هنا وكل دي فيها كذا ودي فيها كذا تكرار لمحامد الله وهو ده اسم الثناء تكرار المحامد هذا حمد الثناء وحمد الشكر حمد لله هو رب العالمين فالصلاة دي فيما مضى قلنا ثلاث أشياء القدر الكوني وخلق السماوات والارض والإنس والجن والملائكه والطير والوحش والانعام وجميع الشجر والجبال والاكسجين وجميع ما على من شيء وما في السماوات من شيء ده القدر الكوني طيب القسم الثاني من الربوبيه التشريعي الشريعة الشريعة والدين والرسل والانبياء والوحي ده القسم الثاني من ربوبيه الله عز وجل فعشان كده الناس اللي عايشين من غير شريعه ديم صوتهم ثقيله اوي ولا بد ان يصعب بكل ما اوتوا من قوة لاعاده الشريعة لا بد ان يكون لكل مسلم موقف من هذه الشريعة المهدره حتى تعود للقسم الثاني من رويه الله كيف نرضى بالله ربا وشريعته مهدره كيف القسم الثالث الجزائي الجزاء جزاء في الدنيا والاخره فهو قائم على كل نفس بما كسبت الحمد لله رب العالمين المعاني كل انسان يذكرها هو في صلاه ويحاول يجتهد ويستعين بالله سبحانه وتعالى ثم يعود فيقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو لسه قالها في البسمله هنا بتثني على الله بتكرر المحمده ولذلك اذا قال الله لك عز وجل حمدني عبدي فعندما تقول الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي لان البسمله دي من الفاتحه لسه انت قايل الرحمن الرحيم في البسمله هترجع تقولها تاني في الفاتحه الرحمن الرحيم الله يقولك اثنى علي عبدي بس يقول لمن للكلام باللسان بس ده لا يروج عند الله سبحانه وتعالى اللي هيقول للقلب متواطئ مع لسانه ولذلك من حميدان يا عبدي لما تقال لنبع عليه غير لما تقال لأبي بكر غير لما تقال لك غير لما تقال لي كل واحد له درجته من المعرفة ومن حضور القلب مع اللسان ومن حضور القلب مع اللسان ولك أثنى عاية عبد عندما تقول الرحمن الرحيم وتذكر بقى أن كل رحمة عاجلة وآجلة عامة وخاصه في الدنيا والآخرة إنما مصدرها الرحمن الرحيم عز وجل أي رحمة حتى لو فلوس بتفرج الكرب أو تزيل الهم هذه برضو من الرحمة حتى لو دواء بيزيل الألم أو يسكن الألم وهذا برضو من الرحمة كل شيء في... يبقى ده رحمة الرحمن ده الرحيم وده اثنى عليه عبدي يبقى أنت الإنسان الناصح ينبغي أن يكون فاطنا باستغلال استغلال الحوار ده احنا عرفنا في البداية ان الله بينك وبين القبلة يعرض عنك اذا اعرضت عنه تلتفت عنه يعرض عنك يبقى انت هتفضل مجهودا وتحارب شيطانك وتقمع شيطانك وتجاهد نفسك لان الله بينك وبين القبلة ومقبل عليك بوجهه عز وجل يبقى انت تبذل مجهودك حتى لا تنسى الشيطان حاول نسيك ويجيب لك بقى ايه البلاي والهموم والمشاغل الدنيا والاحلام وأضغص الأحلام ويورد عليك بقى بخاليه ورجله عشان ما تطلعش من فاتحه ولا بزره انما انت داخل على معركة واستعادت بالله منه وعايت تستهيدت كل آية فلما ربنا يقول اثنى علي عبدي كن اهلا لذلك بقى الواحد حتى لو كان سرحان وهو الرحمن الرحيم واشواخد له ثم يذكر ان الله يقول له اثنى علي عبدي يقول لا, لا استغفر الله استغفر الله ليه لانه هيحس ان هو مش حاضر مش خاشع والله يقول له اثنى علي عبدي انت لازم تفوق وتستغفر ايه اللي انت فيه ده ارجع بسرعه ادخل بسرعه في الصلاه في القلب دخل قلبك في الصلاه مش باللسان بس الرحمن الرحيم وبعدين اللي واقف جنب في الجماعة برضو يقول له الله أثنى علي عبدي واللي واقف في جنوب افريقيا الله يقول له أثنى علي عبد على الاربع عشرين ساعة كل من يثني على الله ويقول الرحمن الرحيم الله يقول له أثنى علي عبد كل من يقول الحمد لله رب العالمين يقول له الله حمدني عبدي إزاي ربنا ما يتأبش عنه إزاي لا تكيف ولا تمثيل ولا تعطيل ده نص الحديث الصحيح وده وما ذلك الله بعزيز ونحن ذلك قدمنا في أول درس الخشوف الصلاه أهم النقاط أن الله هو القريب وهو الباطن القريب وهو الباطن قريب من المصلي من المستغفر من الداعي من السائل من التائب من المهتدي قريب اقرب الى احدكم من عنق راحلته انما كيف لا يقال كيف مع الله سبحانه وتعالى قريب ثم هو الباطن يدنو من أي شيء يريد الدنو منه مع أنه فين فوق عرشه العلي الاعلى المتعال عز وجل الظاهر فوق كل شيء وليس فوقه شيء لكن هو يدنو من أي شيء يريد الدنوة منه هو يدنو منك وأنت في الصلاة والقريب قرب خاصة مقادة بالمقرنين بس الخشوع يزداد يزداد قرب الله إيه منك وانت في السجود بتبقى أقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى عليه وسلم تعالى. ليه الخضوع. الخضوع أكثر الذل أكثر الخشوع أكثر الدعاء أكثر وإذا سألك عبادة عني فإني قريب وجيب دعاة داعي إذا يا تستغل المعاينه دي لا تنساها لا تنساها والا هتخسر كتير طيب يبقى الرحمن الرحيم <تصفيق> ثم ننتقل الى مالك يوم الدين مالك يوم الدين طبعا يعني انا عندما اكون في الفاتحه وأذكر انه مالك يوم الدين وانه سيسالني عن كل ثانيه مرض في الصلاه انت كنت في قلبك فيه ومثقال ذرة والصلاة دي مثقال ذرة واحد بيصلي وبيكتات في الخشوع والصلاة دي حاجة كبيرة اوي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تبقى تخلي بالك عشان بيفتكش خير مالك يوم الدين ما فيش حد ابدا له يوم القيامة ايه شيء الملك يوم اذن الحق للرحمن الملك لله <تصفيق> يومئذ الله يحكم بينهم يبقى يوم الدين يوم الحساب والحساب ايه شوف بقى المليارات من الناس الله اعلم بقى كم الف ولا كم مليار مليار من عهد ادم الى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسب كل هؤلاء ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله المفروض لو انت خاشع وتقول مالك يوم الدين ده معناه ان انت ايه تكون في حالة رعب لان يوم الحساب كل شيء سيعرض على الله عز وجل لا تقفى منكم خافية ده اسم يوم الدين اي همسة يعلم خائمة الاعمى وما تقفى الصدور كل ده موجود ومسجل وحتلاقي قدام منك يوم القيامة فبصلك اليوم حديد مالك يوم الدين معناها ايه تخيل كده الخلائق كلها مجتمعه لا يملك شيء منها مثقال ذرات من شيء كل الخلائق دي مجتمعه اه نعم آه طب ما فيش حد له سلطه على سلطه لا ابدا السلطه كلها, كلها لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين اه يبقى مجدني عبدي لان ده اعظم بيان لساعه الملك متوقع بتوصف في ساعة ملك الله في الدنيا الأرض واسعة قد ايه السماوات واسعة قد ايه الخلائق واسعة قد ايه واوصف بقى الكيميا والطب والفلك والجيولوجيا اوصف بقى مخلوقات الله والساعة قد ايه اوسع ما يكون واعظم ما يكون يوم الدين مالك يوم الدين عشان كده يقول مجدني عبدي والمجد يعني ايه السعى والجلال والعظمة ده باب المجد متجددا عبدا لملك يوم الدين تخل مفيش حاجة حتى النعجة اللي بقرون اللي ناطعت من غير قرون ديت لما موجودة في يوم الدين وإنما لا يكون يتراون بعد ما تنتاح وتنتقم لنفسها يعني فيش حاجة تعدى على ربنا أبدا وهو الواحد بس صار تعال حدش وقاش على الأصوات الرحمان فلا تسمعوا إلا همسة سلم سلم كله يقول سلم سلم ومواقف ده مشاهد واهوال يبقى مالك يوم الدين ده تخليك تفوق تقول يا الله يقول مجدني عبدي يبقى انت تشوف انك طبعا ده بناخده بسرعه عشان انت مطالب بانك تكون سريع في الفاتحه تلتقط من المعاني تناجي بها ربك عز وجل مالك يوم الدين طبعا انت دلوقتي بقى ذكرت ايه الحمد إجماله وفصلت قلت رب العالمين ولله طبعا الاله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي عناوين الاسماء حسنا يعني مالك يوم الدين تفصل في كل اسماء إيه العزة والجبروت والاختدار والقهر والملك الرحمن الرحيم جميع باء الغفر والغفور والغفر والبر والتواب والمحسن والكريم والجواد والصفح والعفو كل بقى الأسماء دي. رب العالمين كل بقى أسماء الحكيم والعليم والسميع والبصير كل أسماء الإيه والمقيت والحسيب كل أسماء اللي داخله في تدبير المخلوقات ورزق المخلوقات وحسابات المخلوقات و... لما تقول ده كله ستجد قلبك قد أحب الله عز وجل يعني فعلا لو انت ذكرت الأسماء دي ذكرا حقيقيا كأنك قلت يا ربي انا ذكرتك فتألتهك يعني احبابتك حب مطلقا لذاتك حب كله وخفت منك بالخوف كله وتشوقت اليك بالشوق كله وهكذا ما دي اسماء ربنا هي ام الكتاب مش هتلاقي صفه ربنا اللي هي داخل ايه ومن باقى من, من العناوين دي مالك يوم الدين سعيتها بقى تقول كده وكنت يكون حا... قلبك حاضرا فهتقول له اياك نعبد يعني انا اذا ذكرتك هذه الاسماء فعرفتك فتألهتك فاحببتك فعبدتك اياك نعبد يعني لا اعبد الا انت وده تقديم اياك على نعبد ده معناه ان لا اعبد الا انت واياك نستعين انت عارف العبادة بتجمع اصلين تجمع غاية الحب بغاية الذل حب الكامل مع الذل الكامل تندل يدوا ايه يدوا عبادة يدوا عبادة اياك نعبد تعرف الطريق المعبد يعني المذلل مسافلة المذلل لا فيه عالي ولا واطفيش مقاومة فانت كده اياك نعبد بقيت معبد ما فيش مقاومه لشريعه الله ابدا كل الذي انزله الله سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا اياك نعبد تذكر انك عبد لله سبحانه وتعالى وانك تكسب بهذه العبوديه مكاسب هائله اياك نعبد ثم تذكر انك لن تستطيع ان تعبد مهما كنت من انت وما ما أتيت من عضلات وقوة عقلية وقوة فكرية وذاكرة وفهم كل دي أسباب احرص على ما فعل بس اللبسة تؤدي شيئا كلا والله العظيم لأن الله هو الذي يخلق الأفعال فإن لم يخلقها لك فلن تكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إن لم يخلقها لك فلن تكون يبقى لا تقول واياك نستعين دي هامه جدا جدا إياك نعبد وبدون نستعين مش هتعبد القاعدة لن يعبد الله إلا بعونه لن يعبد الله ابدا إلا بمعونته ولا بما شاء أنت وأسبابك أعجز من أن تقدم عبودية لله أنه أنت تعترف بس أن أنت عبد إياك نعبد سمعنا واطعنا في كل شيء انا معبد مذلل لاوامريكا يا رب ولا شرعك بس ايه تبقى عارف ان انت لم تصنع ان تفعل علشان الا ان يعينك الله على ذلك عشان بتقول تقوله ايه واياك نستعين استعينك ولا استعين بغيرك لا استعين الا بك انت عارف إياك يا كان نستعين دي القسمه فيها رباعيه يعني انواع الناس فيها اربعه قوم لا يعبدون ولا يستعينون وهم الكفى والفرجار ولا يستعينون حتى بالله في الدنيا، وقوم لا يعبدون ويستعينون هو لا يصلي مثلا وهو يسرق ويرتكب المعاصي، هو الاصطور يا رب او هو بيستعينه بالله يعني الاصطور ما تضحنيش يعني بيستعينه بالله ويأخذ بها اشياء هو يسأل الله عز وجل لكنه لا يعبد يبقى ده حتى بيستعين على ايه على فجوره على اث بس هو مش على فجور الاث هو بعيد زحمي نفسه من الشرور المتوقعه يبقى ده لا يعبد ولكن عنده بعض استعانه او نوع استعانه القسمه الثالثة الفريق الثالث قوم يعبد وحريص جدا على العبادة بغير استعانة الا بالكلام باللسان بس ودول فرقة والآن لا مش الفرقة والناس كلها الفرقة دي دلوقتي غير من غير ما يعرفوا الناس الآن لا يستعينون بالله استعانه حقيقيه عشان يعبده فالمساله عندهم تدني تدني تدني عجز عجز عجز وساعة المصيبة جزع جزع ما فيش استعانه بالله ده اسمه إيه القدرية النفاه نازلين ينفونا القدر في الأعمال ينفون القدر في الاعمال يعني الله لم يخلق الافعال عندهم ومن اللي خلقها يا اخينا بيقول لك هم الذين يخلقون العبد وهم يخلقوا فعله بيقول لك ده لزوم العدل ولزوم العدل بتاعهم يقول كده يعني فرقه كده اسمها قدر وفقه والمعتزله لو دول مجوس هذه الأمة لان بيجي في حاجه الافعال العباد واجعل العباد هم المخترعون وهم الخالقون الافعال ولا وده كلام باطل الله خالق كل شيء ولذلك يستعن بالكلام بس ولو سألت على الاستعانة لك الاستعانة ايه يعني يس بيها الماء يحضر ما فيش ماء يتأمن انت <تصفيق> ماء يتأمن انه الاستعانة عشان يخليك تأخشع عشان يخلي الصلاة لها مستوى عشان يرزقك صلاه خاشعة حاجة كبيرة هو دي الاستعانه الحقيقية يا كمان هو ده الفريق فريق مخذول وعند الابتلاء تلاقيه جزع جدا يبقى عاجز وجزع طالما انه فقد الاستعانه يا بيقولها كلمات بس ياك نعبد ياك نستعينه وبعض الناس يقولك استعنتوا الله العزيز استعنتوا ولا استعنت ولا حاجة خالص ده الاستعانة دي ما يعرفهاش ولا يعملها الا الناصح اللي عارف ان ربنا هو اللي بيخلق الصلاة هو اللي بيخلق الصوم هو اللي بيخلق كل حاجة ما كانش حد يلق صلاة مستوى عالي مش هتخدها فأنت هتقعد اللي عليك ياك نعبد وتبص اللي عليك احرص على ما فوق هتسأله راية واستعنت بالله وياك والعجز هنا أو هنا ثلاث حاجات لازم مع بعض إياك نعبد وإياك نستعين يبقى الاستعانة دي منتقد القسم الرابع بقى هم أهل العبادة وآهل الاستعانة دي الصحابة كده الأنبياء المرسلون أهل السنة والجماعة دائما هم دول عارف أنه يعبد الله وأنه عبد لله معبد لله من إما ربنا يأمره سمعنا وقطعنا عبد معبد فيش أي مقاومة للأمر اللي جايله وان يعلم انه هو ايه عضلاته لا حول له ولا قوه امال بقى لا حول ولا الله بالله قول لي معناها ايه بقى لا حول ولا يعني بتسال كده كلام ايه يعني كلام يعني فسوخه الله انا مش عارفة أتحول من صلاة الى صلاة لها قيمة الا لما ربنا حاولني. وما اللي عندي ما قيمة ولا ربنا يتممها لان الوكيل على كل شيء مال ايه فاعبده واتوكل عليه كل شيء عاجز عن استلزام الاثر لغاية لما الوكيل يتممه ويخليه يتلزمه اثره اياك نعبده واياك نستعين الاستعانه دي هامة جدا جدا تترتب على الاعتقاد جوه انا مفتقر لله وعارف اذا ما اعنيش مش هكشع وحاطلع من الصلاة كما دخلتها تماما وحاطلع منه بلاقيه خشوع والله اكبر يحضره كل شيء الا الله يا لطيف يا رب هو يفهم فاهم ان هو صلى صلى ايه ويخلص السلام وقعد موسى يقابل فيده كده كانه هو صلى بصحيح ده اللي صلى ده لقي ربه يعني يبقى بكى يا صعبه عليه انه بيحصل الله يعني مستحي من الله حتى هذه الصلاه فبيستغفر اول ما يسلم بيستغفر عشان يجبر النقص اللي كان فيها وعارف هو ضعيف والاستحانه الاستحانه دي اساسيه جدا اللي عاوز يتعلم ازاي يستعين بالله في الصلاه امال ايه اياك نعبده واياك نستعين ولا بد من الاثنين طيب هنرجع لها ان شاء الله يعني عشان ما ننساش اهدنا الصلاه المستقيم طبعا واحد يقولك ما المسلم اهتدى الصلاه المستقيم خلاص يوم واحد تاني نور يقول له ايه لا بتسال الدوام يعني <تصفيق> وهو لا ده هديه ولا ده انت عابل صلات المستقيم هو ايه اصلا اللي انت بتطلب في كل ركعة ان يهديك الله صلات المستقيم الصلات المستقيم ده انك في كل لحظة مطلوب تبقى عبد لله سبحانه وتعالى تعلم مطلوب منك ايه وتسأله انه هو يعمل لك العمل ده يخلق فيك الارادة الجازمة للعمل ده للطاعة دي هو ده كل لحظة انت مطلب بيه الان واحد مسلم بالضربة مطالب ان تنصره يقول لي يا رب علمني اعمل ايه رزقني في قلب العلم اعمل ايه دلوقتي طب وخلق في الاراده ان اقوم فعلا وما اخافش اقف معاه يصيبنه ما قدر لي اهو ده يبقى كل لحظه طب اللحظه دي مش بالضرب. دا واحد بيتخانق او بيتضرب لا ده واحد ده بنت يتيمه مسكينه الله ده الله مطالب اتجه بحاجات كتير يبقى انت كل لحظة هتمرأ طب دلوقتي هفت هناك عشان تعرف تسعى الصلاة الفجر كل لحظة انت مطالب بعلم وإيه وعمل فبتسأل ربك ان يعرفك العلم ده ويرزقك الإرادة الجازمة اللي هتعمل بيها إيه اللي علمته ده اسمه الهداء المفصلة وهو ده الصلاة المستقيم هو ده اللي بتسأله ربك عز وجل انت عارف الانسان اصله إيه ظلم جهول الانسان في جافة التصرفات بتاعته ظلم وجهول يبقى محتاج دائما لعلم يزيل به الجهل بتاعه ولعدل يزيل به الظلم بتاعه هي دي القضية بتاعتنا كلنا احنا كلنا شغالين في ظلم وجهل ظلم وجهل ظلم وجهل إلا ما رحم الله عز وجل طب نعمل إيه ما تسأل يا أخي أعظم وأجمع وأفرد دعاء وأسهل دعاء واوجب ده مفيش دعاء اوجب من كده ده انت لو ما قلتوش في الفاتحه خلاص ما ولا صلاتك يبقى هديني الصراط المستقيم يعني خليني في كل لحظه ابقى عارف انا مطلوب مني ايه واعمل ايه وتخلق فيا الاراده ان اعمل والا لو علمتني يا رب اعمل ايه وما عملتش بقيت مغضوب علي ولو ما عرفتش اعمل ايه في اللحظه دي بقيت من الضالين غير مغضوب عليهم من الضالين إبه هدينا الصلاة المستقيم دي حاجة كبيرة كبيرة كبيرة أوي صيح فيه ده مجملة إنك عارف أن الله حق وأن الرسول حق وأن الرجل حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن القرآن حق خلاص دي هداءة مجملة ومسلمين عارفوا الكلام ده لا فين الهداءة مفصلة بقى كل ساعة لها إيه أوامر مطلب تعرفها وتعملها وتلتزم بها كل ساعة طب انت تجيبها منين دي بتطلبها منه هو اللي عرفها لك واللي يخلق جواك الطاعة والإرادة الجازمة طيب انت ده بتمر مرحله في معصية في فتنة هتقع فيها في معصية قدمك ستزل فيها طيب إيه الحل ان يخلق فيك الكراهه يعلمك ان هي مكروهة ده, ده, ده معصية ابعد ويقم انت عن بالشهوات فيخلق فيه الكراهة الجازمة اللي تخليك إيه تنتهى عن هذا المحظور تماما هو ده دينا الصلاة المستقيم هو ده تفضل في كل لحظة عايز تخرج من الظلم والجهل لو كان ظلوما جهولا كل لحظة شوف النبي عليه الصلاة والسلام الصحفيقي تقول لي ايه طب تعلمه فين الصلاة المستقيم ده نقول له كان النبي احسن منك بقى عليه الصلاة والسلام في اواخر حياته ان فتحنا لك فتحا مبينا الى ان قال ويهديك صراطا مستقيمة الله يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام لسه حيهتدي اه في اواخر حياتي ولسه مطلوب لانسلاطة المستقيم بيخلصي كل فروق الحياة كل تشعبات الدنيا كل جزيئات الدنيا وانت عايش انت مطالب تكون ماشي فيها على الصلاة المستقيم تعرفوا ازاي ده تعمل بيه ازاي انت تسأل ربك بقى اياه قلنا بقى الصلاة وربنا بياملنا عليه في اواخر حياته في اواخر حياته سيد البشر سيد الاولين والاخرين خير خلق الله عليه الصلاة والسلام ولسه بيقول له الصلاه الصلاة المستقيم في كل ركعة ولسه ربنا يمن عليه ويهديك ويهديك صلاه مستقيمه يبقى انت هتعلم صفه المستقيم في لحظه واحده او في يوم واحد ما ينفعش مال ايه ده انت مطلوب بقى ايه تطلع الى الله هو ده اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط كل ما اصلي اهدنا بس تبقى عارف اللي بعد ده ده كله اهدنا الصراط المستقيم كلام كده كلا خلاص لسان خلاص ما هو انت محتاج هدايه محتاج رزق ومحتاج نصر دول الثلاثه الاساسيات هدايه رزق نصر انت محتاج دول فالرزق هيعطيك حياتيك, حياتيك. المقسوم لك صحيح هتشتغل وهتاخد اعزام وكل حاجه بس ما عارف محاها حياتيك حياتيك النصر انت لو نصرت الله ورسوله وهو في الصفر مستقيم يعني خلاص الله ينصرك ولا انصرنا الله من ينصره ومن يتق الله شوف ربنا لما المتقف عنده ايه يرزقهم من حيث لا يحتسب وإن الله فهو حزبه اللي بيتاقل الله ربنا بيتاقل من حيث بضامن لك الرزق فمن اللي حتاقل؟ اللي اهتدى الصراط المستقيم إذا انت لو هديت الصلاة المستقيم ضمنت رزق الحلال وضمنت الانتصار ما تقهرش ولا تضام ابدا يعني بصت لك ايه؟ ضامن الخير كله لو هديت الصلاة المستقيم يبقى ال ال رزقه مضمونين من خلال إهدينا الصلاة المستقيم. واحد يقولك ما أحد رزقه رزقه ما جاش يبقى حيبود بقى. يبقى خلاص عمر انتهى ما عادش له رزق. لأنه طول ما هو حي حيقدروا رزقه والمقسوم هو هو. بس بإهدينا الصلاة المستقيم حيبقى رزق حلال والنعم اللي جلك تشكورها. يبقى إذا إهدينا الصلاة المستقيم ما تسأل ما أوجب الدعاء ما أفرض الدعاء ما اجمع الدعاء ما أشمل الدعاء ما أرحم الدعاء ما اعظم دعاء تقول مفيش هدفاء كلام ام الكتاب طب اهدنا الصلاة المستقيم اهدنا الصلاة المحاس ابدأ من يومي لغاية لما ننام بالليل مررت مثلا بألف جزئية كل جزئية ربنا علمني فيها الصح وهو الغلطة وهو. وما سبنيش خلق فيها ارادة عشان اعمل الصح وخلق فيها الكراها عشان ما عملش الغلط هو ده ايه اهدنا الصلاة اهو شوف الكلام شوفت ام الكتاب شوف ربنا بيعلمنا ازاي سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم الموضوع عليهم مش اليهود بس كل اللي بيعلم ولا يعمل ده مغضوب عليهم عشانك بتقول يا رب علمني ورزقني العمل قولك ما تعمل يا اخوة يا انت ورزقك ومعتزل مهل... احقول لك كده قولك رزقك عمل لما تعمل هو قالك اعمل اه انا حقومه اعمل بس عارف مش هتم حاجة لما هو يتممها لان هو الوكيل على كل شيء الله ما كانش يعيني مش هعمل حاجة لان هو اللي بيخلق الفعل بتاعي ودي ايه عقيدة اهل السنة والجماعة هو ده الحق غير المغضوب عليهم يعني اللي بيعلم ولا يعمل وهم كثير كثير والعياذ بالله وبعدين وعلى الضلين مش عارفين كله صار هم دول يعني ضلون منهم من يحاول ويزعم ان يعبدوا الله هو لا على شيء لانه على جه كيف يعبدوا الضبضلال طب ما في المسلمين كثير كثير كثير يزعم الاسلام وهو على الضلال المبين هي المسألة بالدعاوي والمزاعم لا وهي في كل ركعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو كنت فاهم من المغضوب عليهم يهود بس والضالين النصارة بس طب انت, خلاص انت انت راجل مسلم لا يهود والنصار انت راجل مسلم لقول لك لا ده انت, انت تفضل طول حياتك لا تركبون السنة من كان قبلكم الحديث والحديث في هذا كثيرة المهم ان ديت افتاحة الكتاب لو دخلتها فعلا بالمعاني التي سمعتها والعلاء تكون قد استقرت في قلوبنا بإذن الله واستغللت بقى الفرصة واستحضرتها ووقفتها بنادي الله عز وجل بهذه المعاني حتبصت لقيك ايه خرجت بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى خرجت يعني بكمية حسنات ايه ضخمة حتبصت خرجت بكنوز والله ما هو انت وقتك رايح رايح انت عارف هو في الصلاة وهتقرأ الفاتحه واحد عمل يكسب يكسب ايه فدان ارض فدان ارض منه بتعمين ده يكسب يمكن فدان في الجنة لو خشع في الفاتحة وبكى في الفاتحة واستحضر المعاني والتاني شغال عمله هيصطد السمك ازاي واللي هيعضر الوجبة ازاي هيصلي بسرعه عشان نتأخرش احسن نصيب نصيبه وروحه شغال في دونيا اي كلام هو ده يصلي جنب ده وفرق وبينهم كما بين السماء والارض انما الفاتحة نجتهد فيها وانا يعني قلت معنى سريعا فيه وإلا قبل كده دروس الخشوة في الصلاة مسجلة على الشبكة العنكبوتية وفيها حوالي تلاتة وتلاتين شريط يعني وفيها حوالي عشرة أشريطة في فتاحة الكتاب على ما أذكر يعني حوالي عشرة أشريطة في فتاحة الكتاب لكننا نقول كلام باختصار دون الدخول في إيه في التفاصيل وإلا ممكن ما نجي ساعة الصلاة لأننا نذكر فيها شيئاً عندما قلت لك كلام ده حيث سهل جدا انك تذكر المعاني دي ايه انك بتجري لربنا عشان يعيدك من الشيطان فيها حاجة دي او ما تدخل ايه ما تذكر الرحمة انك لسه عايشة ومسطورة وعايشة ومفيش حاجة واخر بيالك وعايش نفسك نفسك اكسجين ما تخنقت شوال حاجة ورزقك موجود لسه وهان انك تثني على ربنا تحمده تحمده حمد الشكر وحمد الثناء وان تعيد تاني وتثني تاني رح الا الرحمة الرحيم بالذات الرحمة دي بالذات لان انت عايش بيها وانتوا ما تجدوا ساعة العقل الجلال والعظمة والملك والمجد مالك يوم الدين يوم واسع فيش حد يملك فيه زرة انما هنا في الدنيا لأيكم الملك اليوم ما ظهرنا في الارض انما هناك في الاخره مفيش الملك هو ربنا بس فهنا تعان واني يا رب مش عبدال انت ومش هستعيني الا بك لان لو ما استعنتش بيك مش عارف عبدك حبقى كذاب حبقى نصاب حبقى بقول كلام فقط دعاوة ما فيش منها حاجة إذا كان أعبد وإذا كان أستعين عشان أعرف وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان موزعا بالسؤال يعني كان ملعا بالسؤال لأنه يعلم لأنه وصف المتوكل أصلا هو وصف المتوكل يعلم أنه لم يستطيع أن يفعل شيئا أمر به إلا أن يعينه الله عليه هو كده عشان كده كان موزعا بالسؤال ما في حاجة يا رب, يا رب يا رب قلبه دائم الطلب من الله عز وجل هو ده التعلم الدين وهي كان ابو دا كان استعين وبعدين ربنا صمم على الشرح اللي قلناه وكل ركعة تعيد المعاني دي كل ركعة تتعاش مع هذه المعاني انك انت هتيجي مع اخوك وتتخانق مع الجار اه دخلت في متاهات واخدت ساعات كتير وحسنات كتير قوي فين الصراط المستقيم هنا تفاجئ بمفاجآت ده واحد مثلا مخبر ظلم والحاجه بيحتك كبير وعامل ومش عارف طيب فين الصراط المستقيم هنا تعمل ايه بالظبط هو ده لو ربنا هداك هتبقى منشار. طلع واقل نزل واقل المؤمن كده أمره كله خايف ده لو هدي الصلاة المستقبل بس الإنسان يستحضر ذلك ويستعمل الله وإن شاء الله في اللقاء المقبل يعني هنشرح بقى اللي سبق الفاتحة من أدعية الاستفتاح ومن استعداد قبل الصلاة ولعل إن شاء الله يعني يكون ذلك سببا في تحقيق الخشوع في الصلاة وهو من أعظم رزق الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم قاشعون أفلح نجحوا خلاص أعظم بشاره وأعظم نعمة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة وأن يرزقنا وإياكم قيام الليل وأن يقربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأن يباعدنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين عبد السلام مفتاح يحييكم ويرحب بكم معنا كبرى المفاجات شركه فيوتشر استاذ احمد وحش مدير التسويق جاي لنا النهارده وجاي يقدم لنا مفاجاه كبيرة جدا ايه المفاجاه الجميله اللي حضرتك عملتها لنا النهارده علشان <تصفيق> تحقق قاعده كمبيوتر لكل فرد داخل كل اسره ده كمبيوتر. كمبيوتر امريكي كامل يعني كمبيوتر كامل يعني شاشة كيسه كيسة بتاع الكمبيوتر زي ما احنا شايفين قدامنا. موجود في في, في, في الجهاز برده حياتك احب اوضح, حاجة تانية حاجة زي ما اوضح حاجة ان امريكي كامل حياتك سواء دل او كومباك أو اي بي ام يعني ماركه عالميه اه دي ماركات عالميه حضرتك كمان انه بضمان اه مع ضمان شفت حكمه كمان مع ضمان امريكي حياتك هو الجهاز النهاردة بسهر خيالي بربعمية تسعة وتسعين جنيه فقط لغير تقدر تصل على كومبيوتر حياتك ولا تفكر في ألفات ولا تفكر في أسات أعزائي المشاهدين من خلال شركة فيوتشر